بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له واجبا قيما لي 119. يجر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 110. ماكتين فيه أبدا 111. الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 حديث أسف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عمل وإن هذا جاعلون ما عليها صيدا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع من دونه 112. لقد قلنا إذا شططا 113. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 114. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ أَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ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 119. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 110. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم 111. قال قائل منهم كم لبثتم 111. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 112. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم 113. فبعثوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة 114. فلينظر, فلينظر أيها أزكى طعاما فَيَأْتِيكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَطَّفُ وَلا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها 113. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم 117. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 118. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 117. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 118. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 119. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 113. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 119. في حكمه أحدا 110. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 أدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وَإِن يستغيث يغاث بما إنك المهلي يشوي الودوء بأس الشراب وساءت مرتفقا.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 يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و استبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 117. فِيهَا فيها على نَمَّ 118. نعم الثواب وحسنة مرتفقا 119. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 وَمَا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا 113. قال له صاحبه وهو بِالَّذِي أكفرت بالذي أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربني أحدا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 يَجْنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِل عَلَيْهَا حَسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمفق فيها وهي خاوية فأصبح يقلب كفيه على ما أمفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني 112. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 113. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 114. الولاية لله الحق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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشّرناهم فلم نغادر منهم أحدا 119. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبرا إلا أحساها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 أفَتَتَخْذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِ الضَّالِ مِنْ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 يا أهُمُ <تسجأهم> الْهُدَى وَيَسْتَوْفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَةً وَمَا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 110. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر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 وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَا فَلِيَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا وَرَبُّكَ الْغَفُوضُ الرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَوْلَ عَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوَادُ لَنْ يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا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 قال أرأيت إذ أينى إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيكان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبًا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 قَالَ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي قَالَ أمرا 113. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 112. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 112. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 113. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 114. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 111. قد بلغت من لدني عذرا 112. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن 119. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه 110. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 119. ويأخذ كل سفينة غصبا 110. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما رب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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فَأَرَادَ ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤويل ما لم تستطع عليه صبرا 115. عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 Qulna ya da القırnayla İmma أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا Qad أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب Dibuğu âdaba nukra. زا <تصفيق> اذا بلغ الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها كذلك وقد احطنا بما لديه ثم اتبع حتى إذا بلغ بين السدين وَجَدَ من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى فَإِذَا سَوَا بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَادِرًا فَخُذْهُ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَسَّ طَارِقًا تَطَاوَلُهُ نُقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن ربي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ربي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حقا.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 اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء ان لا اعتذرا جهنم للكافرين نزلا قل هل نبئكم بالأخسرن أعمالا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 اعمالهم فلا لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا هزوا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 بِلَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا Qul ınnama anâ basharun mithlukum yooha ilayya annama ilahukum ilahun wahid Fman kân yârjûl qaâ rabbhi, fal yâmâl âmâl salîh, yushrik yâşrîk bî ıgbâdât